لا يعلم الواحد منا أين الخيرة هذه أم سلمة رضي الله عنها توفي زوجها كم كانت تحبه وكم كان يحبها زوجها أغلى ما كانت تملكه في الدنيا توفي عنها فحزنت حزنا شديدا فعلمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعاء وصل إليها أنه من أصيب بمصيبة فقال إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها فقالت أم سلمة ومن خير من أبي سلمة من أفضل منه وين الخير الذي سيأتيني ويلا تعلم ما الخير الذي كتبه الله لها تمر الشهور تنقض العدة ويتعيش حزنها على زوجها تعرفون من الخير الذي جاء إليها ما هو الخير الذي كتبه الله عز وجل لها النبي صلى الله عليه وسلم يخطبها ويتزوجها فتكون أما للمؤمنين ثم تقول ما كنت أعلم ولا أظن أن أحدا سيتيني أفضل من أبي سلم حتى جاءني رسول الله فعلمت خيرا علمت حقا أن الخير الذي كتبه الله لها قد لا نتصوره أحيانا